وكما أن الإسلام يجسد أسلوب حياة ويعمل لتوحيد الشعوب المتنوعة عرقيا وثقافيا، فإن الفن الذي تنتجه المجتمعات الإسلامية له خصائص أساسية محددة وموحدة.